يكفروا ان يكفروا به وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا اتين لهم تعالوا الى ما لله هو الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاء ان كيحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وكلهم في افسهم قولا بليغا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 فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِيهَا أَنْفُسَهُمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا